يوايديني <تصفيق> <تص تاليميهم كل حاجة حلوة فيك ولو في يوم أصرت فيكم كمليني بالرضا وعديني تعلميهم كل حاجة حلوة فيك ولو في يوم أصرت فيكم كمليني رضا اوعديني يخدو اخلاقك عشان بتباها بيك ويطلعو زرية صلحة يزرعو الخير في الحياة اوعديني ياخدوا أخلايك عشان بتباهى بك ويطلعوا زرية صلحة يزرعوا الخير في الحياة اوعديني اوعديني اوعديني كبريهم علمان عوديهم على الصلاه فيهم ان العطاء من صفات المحسنين كبريهم علمان عوديهم على إن العطاء من صفات المحسنين علميهم صبرنا والرضا في الابتلاء لم صبرنا والرضا في الابتلاء والسعادة اللي في قلبنا حب رب العالمين اوعديني اوعديني اوعديني, اوعديني سلنا واحكي أخلاقه الحميد عن صرحته عن سمحته والتواضع والأمانة كلميهم عن رسلنا واكي أخلاقه الحميد صرحت وعن سمحت والتواضع والأمان والنطاعة ربنا هي دي الراحة الوحيدة وإني طاعت ربنا هي دي الراحة الوحيدة وإني بر الوالدين جنة والمفتاح رضانة اوعديني اوعديني اوعديني, اوعديني